أول يا أخوة أنت عايزين من الأول صح كده من الأول طيب أنا معندي شمان عجيبة من الأول ونركز فيها وإحنا عندين باق باقي ساعة حتى لو خدنا الساعة دي ولا مشكلة يعني ناخد الساعة وبلاها النهاردة أي تعليقات يعني خلاص طيب احنا طبعا المرة اللي فاتت كنا اخذنا الزبيح من الكتاب المقدس و اثبتنا من هو الزبيح من الكتاب المقدس مفيش ولا نص مفيش ولا مفسر عبر تاريخ المسيحية كله كله او عبر تاريخ اليهود حتى يعني اتشكك هل هو اسماعيل او اسحاق خلص ولا واحد بس المسلمين لا مش كده يا اخي المسلمين حتى المفسرين وكبار من الصحابة زي ما حذبت لكم بعد شوية كبار من الصحابة ذكروا أن الزبيح هو إسحاق وليس إسماعيل وسأذكر دائما كما هي العادة أسماء المراجع ولكن أحب أن أبدأ بالقرآن اولا حتى يعني أن القرآن نفسه لا يذكي اسماعيل على الإطلاق في سورة الحجر 51 إلى 54 يقول ونبئهم عن ضيف إبراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إن نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قلنا أن هذا النص القرآني يفيد أنه هنا بشارة لإبراهيم لأنه سينجب ولد لكن لا نعرف من هو الولد المقصود ولكننا نعلم أن التي كانت عاقرا وطاعنا في العمر هي سارة وللبشرة قيمة عندها لأن البشرة تأتي لامرأة عقيمة أو امرأة من الصعب أن يكون عندها يعني حبل خلاص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 من هي العجوز من هي العجوز هل هي ثارة أم هاجر هنا السؤال إذن الآن دفعتين الآن دفعتين في سورة الزاريات وفي سورة الحجر يتم التبشير واحد أمه عجوز فقط وجهها وقالت عجوز عقيم ونحن نعرف من القرآن المنقول أساسا في هذا الامر من التورا ان ابراهيم بشر مرة واحدة بغلام واحد يعني ضيف ابراهيم جاء مرة واحدة حتى في القرآن لم يجدوا ان ضيف ابراهيم جاء مرتين وإلا لكانوا ادخلوا واقحموا اسماعيل ننتقل المرة الثالثة معايا شباب ركزوا المرة الثالثة في سورة هود 71-72 ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجث منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائما فضحكت فبشرناها بإسحاق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 بذات الوصف في سورة الزاريات 29 بأنها عجوز عقيم وهنا نرى ضيف ابراهيم ذاته الذي جاء في سورة الزاريات وهو ضيف إبراهيم الذي جاء في سورة الحجر وهو ضيف إبراهيم الذي الآن جاء أيضا في سورة هود ونقرأه الآن بكل هذا الوضوح واضح يا أخوة إذن إذن ضيف إبراهيم جاء مرة واحدة في القرآن بشر بغلام واحد فقط هو إسحاق وليس إسماعيل إلى هنا نجد أنه لا بشرى على الإطلاق بإسماعيل في سورة العنكبوت 27 نجد حصرا واضحا في النبوة والكتاب لإسحاق ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتابة وأتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين كلام رائع في سورة الصافات هنا يحاول الأحباء المسلمون أن يقحموا اسم اسماعيل الذي لا وجود له فالبشرى تمت فقط بواحد من أولاد إبراهيم هو إسحاق ففي سورة الصفات 99-113 وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم طب البشرى أساسا تمت بمين ضيف إبراهيم الملائكة جاءوا ليبشروا بمن؟ جاءوا ليبشروا بإسحاق فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم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 بإسحاق مرتين مر مولود كابن ومر هنا بأنه نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين خلاص واضح الكلام يا إخوة يعني أول شيء مفروض المسلم ينتبه إليه الأمر الآتي ونعايزكم تنتبه إلى هذا الأمر يا شباب ضيف إبراهيم يعني الملائكة جاءوا لإبراهيم بالبشرة لغلام مرة واحدة فقط في القرآن لا توجد مرة ثانية بشروا بغلام واحد إذن في كل كلامهم في سورة الحجر او في سورة هود أو في سورة الزاريات التبشير بغلام واحد في سورة هود يتضح من هو الغلام هو إفحاق في سورة الصافات هذا المبشر به يقدم زبيحة خلاص واضحة واضحة في سورة مريم 48-50 كلام لإبراهيم يقول وأعتذلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية فلما اعتذلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علية السؤال أين إسماعيل أين إسماعيل في كل هذا في سورة الأنبياء 72-73 ووهبنا له إسحاق ويعقوب ناكلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وفي سورة يوسف وكذلك يجتديك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوبة كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم وفي سورة صاب خمسة واربعين إلى سبعة واربعين واذكر عبادنا ابراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدل والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار أين إسماعيل في الأمر كيف يذكر هذا آآ آآ يعني كل هذه البركات لإبراهيم وينسب له ابنه إسحاق ولا نجد إسماعيل لاحظوا ورد اسم إسماعيل اتناشر مرة في القرآن في السورة المكية يذكر مع الأخيار والصالحين والصابرين الذين يفضلهم الله على العالمين مثلا سورة مريم واذكر في الكتاب إسماعيل أنه كان صادق الوعد في سورة صاد واذكر اسماعيل وكل من الأخيار وفي سورة الأنبياء 85 واسماعيل وإدريس كل من الصابرين وفي سورة الأنعام واسماعيل وأليسع ويونس ولوطن وكل انفضلنا على العالمين الجدير هنا بالذكر أنه لم ينسب في هذه السور الأربع وغيرها من السور المكية أن إسماعيل هو ابن إبراهيم إلا في نص واحد يتيم ولاحظوا حينما أقول السور المكية أيوة أليس يا محب بس للسين حينما أقول السور المكية لكلمة المكية دلالة خاصة فلما اعتزلهم إبراهيم وما يعبدون دون الله وهبن له إسحاق ويعقوبة وكلا جعلنا نبيا سورة مريم 49 وفي سورة الأنبياء 72 ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلا وكلا جعلنا صالحين وفي سورة الأنعام 84 ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن زريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين إن القرآن لم يتحدث إطلاقا عن بشرى بإسماعيل بالإسم لا يوجد بينما البشرى بإسحاق بالإسم موجودة وامرأته قائمة امرأة إبراهيم فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن مرأة إسحاق يعقوب سورة هود 71 ولا يرد ذكر علاقة البنوة بين إسماعيل وإبراهيم بسورة صريحة إلا في السورة الرابعة عشر يعني المسمى بإبراهيم وفي هذه السورة تظهر لأول مرة في القرآن أذوة إبراهيم لإسماعيل إذ يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق سورة إبراهيم 39 فيدخل من تم إسماعيل في سلفلة الأبناء المنحدرين من إبراهيم فكلما ذكروا ذكر معهم أيضا كما جاء في سورة البقرة مية خمسة بينما يرد ذكر اسحاق في القرآن سبعتاشر مرة منها أربع مرات ذكر فيها ذكرا عابرا مع الأنبياء الصالحين مثلا إبراهيم وإسماعيل ويعقوب في البقرة مية ستة وثلاثين وآل عمران أربعة والنساء مية ومر مع إبراهيم وإسماعيل البقرة مية مرتين مع ابراهيم ويعقوب في يوسف 38 وفي سورة صاد 45 ومر مع أبيه إبراهيم بوصفهما من أباء يوسف في يوسف 6 وذكر في أربع آيات أنه هبى من الله لإبراهيم مع يعقوب في الأنعام 84 وفي سورة مريم 49 والأنبياء 72 والعنكبوت 27 وبشر به ابراهيم لاحظوا الكلام بشر به ابراهيم وبشرت به سارة وذكر إسحاق بالإسم وأنه أيضا نبيا تم البشر به نبيا من الصالحين سورة الصافات 112 وسورة هود 71 أما قصة الزبيحة او الزبيحة والتضحية ف قد وردت في سورة الصافات 99 إلى 113 كيف ألخص الفكرة, الفكرة ثم نتقدم لنقرأ الصافات الفكرة أن ضيف ابراهيم الملائكة جاءوا مرة واحدة إلى ابراهيم ليبشروه بغلام انا أتكلم من القرآن ضيف ابراهيم الملائكة جاءوا مرة واحدة ليبشروه بمولود اتضح لنا أن هذا المولود بالإسم وإسم أمه سار وإسحاق لا توجد بشرى بإسماعيل بالإسم إطلاقا لا توجد حينما نأتي إلى الصافات ونسمع كلام إبراهيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم طبيعي يكون المبشر به هنا الذي يتكلم عنه هو إسحاق المذكور بالإسم فلماذا نترك إسحاق المذكور بالإسم ونترك سارا مذكور بالإسم ونذهب إلى شخص ليس له ذكر بالإسم وهو اسماعيل ليس كذلك فبشرناه بغلام حليم هذا الغلام الحليم فلما بلغ معه السعي قال يا بنيا إني أرى في المنام أني أزبحك فانظر ماذا ترى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 إذن القرآن يؤكد أن المبشر به هو إصحاق بالإسم والذي تم التبشير به قدم زبيحة فلماذا إذن تزورون الحق كلام منقول من سفر التكوين ويريدون أن يحرفوا المعنى لحسابهم ولكن القرآن واضح لا يوجد ذكر واحد بالإسم لإسماعيل في القرآن أنه مبشر به او أنه الزبيح طيب خلينا ندخل إلى الذين قالوا عن الزبيح من هو بالاسم من المسلمين الذين لهم وزن يعني خلاص ديوان الفرزق صفحة 679 أولى القصيدتين في مدح مالك ابن المنزر ابن الجار عامل خالد القصري على البصره وكان قد حبس الفرزدق وهو في حدود ال من عمره سيكون ذلك حوالي تقريبا سنه 730 فمدحه الفرزدق تائبا مستعطفا بقصيده قال فيها اني حلفت بصارع لابن له إسحاق فوق جبينه المثلول خلاص هذا الفرزق يؤكد أن الزبيح إسحاق الطبري شيخ المفسرين في سورة يوسف 6 يقول الآتي وعلى آل عقوب يقول على أهل دين يعقوب وملته من زريته وغيرهم كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق باتخاذه هذا خليلا وتنجيته من النار وسديت هذا بذبح عظيم كالذي حدثنا القاسم قال سنة الحسين قال سنة حجاج قال أخبرنا أبو إسحاق عن عكر في قوله ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق قال فنعمته على إبراهيم أن نجاه من النار وعلى إسحاق أن نجاه من الذبح وقوله إن ربك عليم حكيم يقول إن ربك عليم بموابع إلى آخره هذا هو شيخ المفسرين الطبري بكل بساطة دون أن يجد أي معاناة يتكلم عن أن الزبيح هو إسحق بدون أي معانا طيب أعيذكم برضو تراجعوا الديوان بتاع الفرز صفحة 831 أيضا ستجدوا نفس الديوان الاعتراف من الفرزدق بأن الزبيح هو إسحاق إذن لا شك يعني في صحة الأبيات المنصوبة إلى الفرزدق ومن هنا كان أن بعض المفسرين في العصر العباسي وقد أخذت يعني من هذا العصر فكرة الزبيح اسماعيل تتغلغل وتدخل إلى المسلمين على كل الأحوال دعونا نقرأ أيضا لأبي هريرة نحن نعرف أن أبا أبي هريرة توصى بالمدينة سنة 57 أو 58 أول بعض يقول 59 للهجرة أي قبل أن ينظم الفرزق قصيدته قصيدتيه يعني المذكورتين في ديوانه بأكثر من ستمائة سنة فلو كان صحيحا ما قيل من أن يعني سمع أبا هريرة يقول الزبيح إسماعيل فإذن لماذا يقول الفرزق بعد ستمائة سنة في أشعاره في دواوينه بكل بساطة أن الذبيح هو اسحاق وليس إسماعيل إذن هذه هما الذين أدخلوها في الأحاديث التي يقولون عنها اسرائيليات أيضا في المعارف صفحة 18 نجد أن ابن قتيبة يقول بكل وضوح أن الذبيح هو إسحاق وكذلك محمد بن سلام في تعليقه على بيت جرير في هجاء ثراق البارقي يقول ولقد هممت أن أدمدم بارقا فحفظت فيهم عمنا إسحاقا قال ابن سبعة وكذلك إن رب وقد أورد حديثا في وفاة ابراهيم الخليل جاء فيه أن الزبيح إسحاق قال وفي بعض الحديث أن إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليه صلوات الله عليه كان من أغير الناس فلما حضرته الوفاء دخل عليه ملك الموت في صورة رجل أنكره فقال له من أدخلك داري قال الذي أسكنك فيها منذ كذا وكذا سنة قال من أنت قال انا ملك الموت جئت لقبض روحك قال أتاركي أنت حتى أودع ابني إسحاق ممكن تخليني إلى أن أودع ابني إسحاق قال نعم فأرسل إلى إسحاق إسحاق فلما أخبره فتعلق إسحاق بأبيه ابراهيم وجعل يتقطع عليه بكاء فخرج عنهما ملك الموت وقال يا رب زبيحك إسحاق متعلق قال له الله قل له هل تك ففعل وانحل إسحاق عن أبيه ودخل ابراهيم بيتا ينام فيه فقبض ملك الموت روحه وهو نائم هذا الكلام في العقد الفريد جزء الثاني صفحة 440 من الذي يتكلم هو ملك الموت ما يقول لإله القرآن يقول قل يا رب زبيحك إسحاق متعلق بخليلك هم مسلمون يعترفون صراحة أن الزبيح هو إسحاق فلما إذن التزوير ممن قالوا بكون الذبيح إسحاق عمر بن الخطاب علي بن عالب على ما جاء في نقل النهروالي في كتاب الأعلام بأعلام بيت الله الحرام صفحة 37 الاعلام بأعلام بيت الله الحرام صفحة 37 ابن أبي طالب يقران أن الزبيح هو إسحاق فكرة الزبيح لم تتقدم العصر العباسي لأن فيه اشتدت المنافسة حتى ومن ورائهم الشعوبية فكان متممات هذا العراق وقد استغل المناظلون من الفريقين القرآن والحديث والشعر وأيضا استغلوا تاريخ الأنساب ومفاخر الجدود ليعير كل واحد منهم الآخر طيب هديني بشرب يا أستاذ شاميران هديني بشرب عشان الصوت <تصفيق> المسعودي افتخر بعض يقول المسعودي افتخر بعض ابناء الفرس بعد التسعين والمائتين بجده إسحاق ابن إبراهيم الخليل على ولد إسماعيل بأن الذبيح كان إسحاق دون إسماعيل فقال في كلمة له هذا الكلام موجود في مروج الذهب الجزء الأول 282 من يريد أن يرجع مروج الذهب الجزء الأول 282 كان هناك تفاخر يفتخرون على بعضهم كل واحد يريد أن ينتسب إلى اسحاق فما الذي فعله العرب لم يجدوا إلا أن يكذبوا مقولة أن الزبيح هو اسحاق فقال في كلمة له المسعودي في مروج الزهب جزء أول 282 أي يا بني هاجر أبنيت لكم ما هذه الكبرياء والعظمة ألم تكن في القديم أمكم لأمنا سارة الجمال أما هو يقول يكتب للعرب أما كانت أمكم لأمنا سارة أما والملك فينا والأنبياء لنا إن تنكروا ذاك إن تنكروا ذاك توجد ظلمة إسحاق كان الزبيح قد أجمع الناس عليه إلدعاء حتى إذا ما محمد أظهر الدين وجل بنوره الظلم قلتم قريش والفر الأحساب واتخذ الموضوع من ثم طابعا قد النقاش والجدل بين أرباب الحديث والمفسرين بعضهم يميل إلى اسماعيل وبعضهم إلى إسحاق وكان من الإسحاقيين بالاضافة الى القدامى الذين لم يخطر على بالهم امكان النزاع في هذا الموضوع ابن قتيبة والطبري لكن من العصر العباسي بدأوا يتململون ويريدون ان يكون الزبيح هو اسماعيل مع ان القرآن لا يزكي اسماعيل القرآن لا يزكي اسماعيل وذك الابن المبشر به في القرآن بالاسم إسحاق وحينما يأتي الاصفافات ويقول عن الابن المبشر به تلقائيا يكون إسحاق ليس إسماعيل طيب حتى القرن السادس عشر كما جاء في تفسير الجلالين لسورة وفديناه بزبح عظيم قال وفديناه أي المأمور بزبحه وهو اسماعيل لا إسحاق قولا على أن الأكثرية أصبحت لاحظوا الكلام أصبحت في حيز إسماعيل على عهد النووي قال في كتابه التهذيب اختلف العلماء رحيمهم الله في الزبيح هل هو اسماعيل أو إسحاق عليهم السلام وهو قال إسماعيل لماذا اختلفتم وكان القدامى بمن فيهم وسأذكر سبعة صحابة كبار يقرون أن الزبيح هو إسحق وعلى رأسهم القرآن المبشر به إسحق طيب لنرى إذن شخصية ايضا بارزة إسلامية لها يعني موقع خاص في التاريخ الإسلامي ابن خلدون ابن خلدون في المقدمة صفحة أذكر لكم الصفحة الطبعة سنة 1956 برهن فيه أن الذبيح إسحاق مستندا إلى فضيلة البشارة في تعيين الولد المختار من الله قال اسمه كلام هذا الرجل جيدا أيها الأحباء المسلمون ابن خلدون وأنتم تعرفون وزن ابن خلدون شكرا يا أبلز يقول الراجح أنه إسحاق لأن نص القرآن يقتضي أن الذبيح هو المبشر به ولم يبشر إبراهيم بولد إلا من زوجته صارة وإن البشارة كانت قبل هاجر أي قبل دخوله مصر فإن صارة أخذت هاجر من مصر وقدمتها لإبراهيم بعد البشارة بعشر سنين فالمبشر به قبل ذلك هو ابن صارة فهو الذبيح بهذه الدلالة القارنة الكلام لمن؟ الكلام لابن خلدون في مقدمته ملاحظين يا أخوة طيب لنرى أيضا مسلمين أكثر من ذلك لنرى ايضا مسلمين أكثر من ذلك يقولون أن الزليح هو إسحاق قال الحاكم 555 <تصفيق> وروا الحاكم عدة روايات أن الزبيح هو إسحاق وأنه هو الليل عن شفاعة نبينا كلام للحاكم نبينا الله وعليه على آله وسلم وصحى بعضها أيضا على شرط الشيخين قال في الجزء الثاني صفحة 555 إلى 559 من يريد أن يراجع حدثنا إسماعيل بن الفضل بن محمد الشعراني سنة, سنة سنيد بن داوت سنة حجاج بن محمد عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال عبد الله قال الذبيح إسحاق هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه الحاكم في مستقبل خمسة خمسة إلى خمسمية تسعة وخمسين خمسمية خمسة وخمسين إلى خمسمية تسعة وخمسين عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال لما رأى إبراهيم في المنام أن يذبح إسحاق أخذ بيده فذكره بطوله قال الحاكم وقد ذكره الواقدي بأساني وهذا القول عن أبي هريرة وعبد الله بن سلام وعمير بن قسات الليسي وعثمان ابن عفان وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عمرو والله أعلم عن وهب ابن منبه قال حديث اسحاق حين أمر الله شايفين أنا ذكرت كم اسم من العتاولة مراحظين كم اسم من العتاولة أنا ذكرت تاني أذكر لك الأسماء عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال لما رأى إبراهيم في المنام أن يزبح إسحاق أخذ بيبه فذكره بطول قال الحاكم وقد ذكره الواقدي بأسانيده وهذا القول عن أبي هريرة وعبد الله بن سلام وعمير بن قتات الليسي وعثمان بن عفان وعبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمره والله أعلم عن وهب بن منبس إسحاق حين أمر الله ابراهيم أن يزبحه حديث إسحاق حين أمر الله ابراهيم أن يزبحه وهب الله لإبراهيم إسحاق في الليلة التي فارقته الملائكة ديف عليكم ضيف إبراهيم عارفين ضيف إبراهيم هم الملائكة وهب الله لإبراهيم إسحاق في الليلة التي فارقته الملائكة فلما كان ابن السبع أوحى الله إلى إبراهيم أن يذبحه ويجعله قربانا وكان القربان يومئذ يتقبل ويرفع فكتم إبراهيم ذلك إسحاق وجميع الناس وأسره إلى خليل له فقال ألي عازر الصديق وهو أول من آمن بإبراهيم وقوله فقال له الصديق إن الله لا يبتلي بمثل هذا مثلك ولكنه يريد أن يجربك ويختبرك فلا تسوأن بالله ظنك فإن الله يجعلك للناس إماما ولا حول ولا قوة لإبراهيم وإسحاق إلا بالله الرحمن الرحيم فذكر وهب حديثا طويل حديثا طويلا إلى أن قال وهب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله قال لقد سبق إسحاق الناس إلى دعوة ما سبقها إليه أحد ويقومن يوم القيامة فليشفعنا لأهل هذه الدعوة وأقبل الله على إبراهيم في ذلك المقام فقال اسمع مني يا إبراهيم أصدق الصادقين وقال لإسحاق اسمع مني يا أصبر الصابرين فإني قد افتليتكم اليوم ببلاء عظيم لم أبتلي به أحد من خلقي افتليتك يا ابراهيم بالحريق فصبر صبرا لم يصبر مثله أحد من العالمين وابتليتك بالجهاد فيه وأنت وحيد وبعيف فصدقت وصبرت صبرا وصدقا لم يصدق هو أحد من العالمين وابتليتك يا إسحاق بالذبح فلم تبخل بنفسك ولم تعظم ذلك في طاعة أبيك ورأيت ذلك هنيئا صغيرا كما يرجو من أحسن سوابه ويسر, ويسر ويسر به حسن لقائه وإني أعاهدكم اليوم عهدا لا أحبسن به أما أنت يا إبراهيم فقد وجبت لك للجنة علي فأنت خليلي من بين أهل الأرض دون العالمين وهي صديلة لم ينالها أحد قبلك ولا أحد بعدك فخر ابراهيم ساجدا تعظيما لما سمع من قولته الله متشكرا لله وأما أنت يا إصحاب فتمنى علي بما شئت وسلني واحتكم أو تيك سؤلك قال أسألك يا إلهي أن تفتف لنفسك وانت تشفعني في عباء الموحدين فلا يلقاك عبد لا يشرك بك شيئا إلا أجرته من النار قال له ربه أو جبت لك ما سألت وضمنت لك ولأبيك ما وعدتكما على نفسي وعدا لا أخلفه وعهدا لا أحدثن به وعطاء هنيئا ليس بمردود انتهى يبقى السؤال من اين جاء هذان الاتجاهان في المسألة من اين هذان الاتجاهان في المسألة خلوا بالكم ان كان البخاري قد تهرب في صحيحه من تين الزبيح كن اختار في تاره انه اسحاق وليس اسمعه يعني البخاري تاريخه جرى انه اسحاق رغم عدة روايات صحيحه على شبه اي يقول الاحبابه المسلمون أن اسماعيل ومن البعيد ان انه لم يراها قال عبد الزراق في تفسيره الجزء الثاني صفحه 123 عن الزهري عن, عن القاسم عن ابي محمد في قومه اه سلمت اني ازبحك قال اجتمع ابو هريره وكعب فجعل أبو هريرة يحدث كعبا عن النبي وجد كعب يحدث أبو هريرة الكتب فقال أبو هريرة قال النبي إن لكل نبي دعوة مستجابة وإني خبأت دعوتي شفاعة يوم القيامة فقال لهم أنت نصر الله قلام قال كعب داه وأمي أفلا أخبرك عن إبراهيم أنه لما خلوا بالكم الكلام للبخاري أنه لما رأى زبح ابنه ابنه إسحاء قال الشيطان إن لم أفتن هؤلاء عند هذه لم أفتنه مبدا فخرج ابراهيم بإنه ليزبحه فذهب الشيطان دخل على سارة مش عادة يا أخوة دول لما بيحجه مش بيرمه الجمرات معاي أنت ولا نمتو الجمرات اللي بيموتوا فيه كل مرة دي مجرموا الجمرات شكين الجمرات دي من فين اهو من فين هنا ثلاث مرات جي الشيطان ظهر للسارة جي الشيطان ظهر إبراهيم رماد الحصي بالمرات من هنا على ان الشيطان راح لين خلوا بالكم الكلام مهمدا الشيطان لم ينسب الشيطان الى هار لا الشيطان ذهب إلى سارة فقال إذا ذهب إبنه بإبنه قالت غدا غدا ببعض حاجته قال إنه يغض به لحاجة فما ذهب ليزبحه قالت ولما يزبح قال يزعم أن ربه أهو بذلك قالت قد سنطيع ربه في ذلك فخرج الشيطان في إسحما فقال للغلام أين يذهب أبوك لحاجته قال إنما يذهب ليذبحك لما يذبحني قال يوم أن ربه أمره بذلك قال والله فإن كان أمره بذلك ليفعلا قال فقال فتره ولحق بإبراهيم الشيطان لا ولم يجد سكة مع إسحاق فذهب ليجد سكة من معه إبراهيم أين غدوت بابنك فقال لحاجة قال فإنك لم تغده لحاجة ما غدوت لتزبحه قال وين قال تدعم أن ربك أمرك بذلك قال فوالله لأن كان أمرني بذلك لا أفعلا قال فتركه ويئس أن يطاع انتهى والطبري في تاريخه أيضا جزء واحد سحن سبعة وثمانين في تاريخه جزء واحد ففحة 187 رواية معاوية وعدة روايات عن كارب الأحضار إن الزبيح إسحاق ومنها رواية عبد الرئيس المشابة زاد فيها فلا أخذ إبراهيم إسحاق ليذبحه وسلم إسحاق أعفاه الله وفدعه بذبح مرين قال ابراهيم إسحاق قم أي بني فإن الله قد أعفك فأحى الله إلى أعيك دعا أسجيبه لك فيها قال يا قل اللهم في نعوك أن تستجيب لي أيما عبد لقية من الأولين والآخرين, والآخرين لا يشرك بك شيئا فادخله الجنتها ولذلك يقول لنا العبد الذبيح هو إسحاق جد يهود وليس جد رب إما إنكم تدعمون أن محمد يشهر الموحدين وقال سجقه لا ذلك اسحاق فلم يبقى لاسع ما ليش هو في تاخير في تاخير ما معلش صوت الاخبار ايه طوط ايه اخباره هل في شهب وصلت هل في شهب وصلت شهب او لهب طيب برضو كاتنج ويس معلش دي شوية تشوفوا الطائرة كده في السكة ياخو ماشي نكمل نكمل نكمل الصيوطي في الدر المنسور جزء 5 صفحة 282 ماذا يقول واخردي عبد الرزاق وعبد ابن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم والحاكم وصححهو البيهققي في شعب الإيمان عن كعب رضي الله عنه أنه قال لأبي هريرة ألا أخبرك عن إفحاق قال بلق قال لما رأى ابراهيم أن يذبح إفحاق وذكر شفاعة إفحاق للمواحدين بنحو رواية ارتبر المتقدمة در منسور جزء خمسة 2282 على راس سأذكر لكم الان سبعة مراجع جديدة أن الزبيح هو إسحاق مستعدين مستعدين بورقة وخلم سبعة مراجع جديدة لي لأن الزبيح هو إسحاق خلاص فيش حد كتب انه مستعد يعني معناه في تاخير في الصوت معناها في تاخير في الصوت طيب معلش في تاخير في الصوت بس اخلوا معاكم وقت واخلي انا س اضيف لك بسمه الرقبه دي طيب في المنتظم في كتاب المنتظم لابن الجوزي صفحه 54 يا ريت توضحها كده بسرعه مع التكست يكون احسن عشان الكل لا تشترك المنتظم لابن الجوزي صفحه 54 اي تاريخ الرسل الملوك للقرطي صفحة مية وخمسة وفي تفسير القرآن للقرطبي صفحة 2898 وفي تفسير لسورة الصفات هو اثنين <تصفيق> وورد ايضا في نهاية الارب في ثنون الدب للنوير نهاية الارب في ثنون الدب للنوير صفحة الف مية خمسة وثلاثين تاني تاني وليهم ما احنا ورانا ايه بنعمل انا حاجة حاضر يا كيف اوف تيس ساضع علي بنعمة الرب يسوع انا قلت في البداية في المنطقة ابن الجوزي ما حاطت مينة كده وفي تاريخ الرسل والملوك طبري وهو انا حاطت لكم صفحة 105 وفي سير القرآن القرطبي صفحة 2028 هي قدامكم عن الصلاة 102 فنهاية الأرب في نون الأدب النويري صفحة 1335 وفي سير قدامكم أحطوطة وأيضا في حياة الحيوان كبرى للدني صفحة 624 و أيضا في تاريخ في سراج المكلف للترشوشي سراج الملوك للترشوشي صفحة 6 وسلم وأيضا مرة أخرى في فاجة الملوك للطرشي أيضا طفحة 166 وأخيرا أقركم من مسند أحد مسند بني هاشف بداية ندى الله ابن العباس ابن عبد المغرب ماذا يقول اسمه حدث عيون أخبرنا حماد عن عراء ابن السائب عن سعيد جبير عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل ذي إبراهيم إلى جمف العقبة ف له الشيطان فرمى بسبع حصيات فساخ فخ هرب ماشي فاتى الجمرة الوسطى فلشطان فرماه بسبع حصيات فتا ثم اتى, أتى الجرة له الشيطان فرمى بسبع حصيات فساخ فلما راى ابراهيم يذبح ابنه قال لابيه يا أبتي وثقني لا أضطرب فينتضح عليك من دمي إذا زبحتني فشده أنا أعطيت نفسي نقطة حمراء وبحثت عن نقطة كيف الصوت يا إخوة بحثت عن نقطة أرجو أن يكون صوت جيد يعني أرجو أن يكون صوت جيد لازم يا أستاذ ما أجب لازم لازم الموضوع يتمجب عارف يعني يتمجب طيب إذا أنا قرأت من مسلمة أحد مسند بني هاشم بداية مسند عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب ان رسول الله لسه في كتن فويس معلش معلش معلش مصباح <تصفيق> ايوه صوت عندك في تقطيع يا اخت المحبه طيب ارجو انه يكون الصوت شويه افضل يعني خلاص برضه في تقطيع طيب هذا قد ايش في لو سمحت لو في عندك يا وحيد هذدت تكسيد شوية لو سمحت سورة والكلام لرسول الله محمد يقول إن جبريل ذهب بإبراهيم إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبح حصايات فساخ ثم أتى الجمرة الوسطى فعرض له الشيطان فرماه بسبح حصايات فساخة ثم أتى الجمرة القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبح حصايات فساخة فلما أراد ابراهيم أن يزبح ابنه اسحاق قال لأبيه يا أبتي أوثقني لا أضطرب فينطبح عليك من دمي إذا زبحتني فشده فلما أخذ الشفرة أراد أن يزبحه نودي من خلفه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إذن هذا حديث لمحمد فيه يؤكد أنه الزبيح هو إسحاق وليس إسماعي في المنتظم لابن الجوزي صفحة 54 ما رواه السدي عن أشياخه أن جبريل لما بشر سارة لإسحاق قالت وما آية ذلك هذا الحديث خطير جدا يا إخوة ما يذكره ابن الجوزي في المنتظم صفحة 54 هو خطير جدا <تصفيق> لماذا اسمعوا لما آآ آآ أتى جبريل وبشر بإسحاق قالت وما آية ذلك يعني إيه الآية الدليل أنك ستعطيني ابن فأخذ عودا يابسا في يده ذا الملاك فلواه بين أصابعه فاهتز أخضر فقال ابراهيم هو لله إذن زبيح إذا جاءني ولد إذن هو لله زبيح فلما كبر اسحاق أتى إبراهيم في النوم فقيل له أوفي بنذرك الذي نذرت فقال لإسحاق انطلق نقرب قربانا إلى الله فأخذ سكينا وحفلا ثم انطلق معه حتى إذا ذهب به بين الجبال قال أنا مش عارف في صوت ولا لا يا أخوه قال يا ابني إني أرى في المنام أني أذبحك فقال إسحاق أشدد رباطي حتى لا أضطرب وأكفف عني ثيابك حتى لا ينتضح عليها من دمي فطراه سارة فتحزن وأسرع مر السكين على حلقي ليكون أهوا للموت علي وإذا أتيت سارة فاقرأ عليها السلام فأقبل عليه إبراهيم يقبله وقد ربطه وهو يبكي وإسحاق يبكي ثم إنه جر السكين على حلقه فلم يحك السكين فاضجاه على جبينه فنوذيه يا إبراهيم قد صدقت الرؤية فإذا بكفش فأخذه وخلي عن ابنه وأكب على ابنه يقبله ويقول اليوم يا بني مهدت لي فرجع إلى سارة فأخبرها الخبر فجزعت سارة وقالت يا ابراهيم أردت أن تذبح ابني ولا تعلمني فقال شعيب الجبائي لما علمت بذلك يوم آآ آآ الثالث ماتت الله طمه المسلمين بيشهدوا وعمالق بيقر أن الزبيح إسحاق وليس إسماعيل فلما إذن التحريف والتزوير يا أحباء يا مسلمين يعني ما الذي يحدث معكم في تاريخ الرسل الملوك للطبري تجد نفس الموضوع هو هو بذاته نفس الكلام الذي قرأته أنا ذاته الآن يعني وفي تفسير القرآن للقرطبي صفحة 2898 هذا الكلام أحب أن أقرأه لكم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أزحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين أي اسمعوا الكلام في القرطبي أي فوهبنا له الغلام فلما بلغ معه المبلغ الذي يسعى مع أبيه في أمور دنياه معينا له على أعماله قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك وقال مجاهد فلما بلغ معه السعي أي شبى وأدرك سعيه سعى إبراهيم وقال الفراء كان يومئذ ابن ثلاث عشر سنة وقال ابن عباس هو الاحتلام قتاد يقول مشى مع ابيه الحسن ومقاتل هو سعي العقر الذي تقوم به الحجة ابن زيد هو السعي في العبادة ابن عباس سامى وصلى ألم تسمع الله عز وجل يقول وسعى لها سعيها في الإسراء 19 قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك اختلف العلماء في المأمور بذبحه فقال أكثرهم الزبيح إسحاق وممن قال بذلك أنا سأسرد لكم سبع من أكابر الصحابة خلاص خلوا بالكم وممن قال بذلك العباس ابن عبد المطلب وابنه عبد الله وهو الصحيح عنه روى السوري وابن جريح يرفعانه الى ابن عباس قال الزبيح اسحاق وهو الصحيح عن سبع من الصحابة هم واحد عبد الله ابن مسعود ان رجلا قال له يا ابن الاشياخ الكرام فقال عبد الله ذلك يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق زبيح الله ابن ابراهيم خليل الله صلى الله عليه وسلم وقد روى اتنين حمد ابن زيد يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكريم ابن, الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلى الله عليه وسلم وروا ثلاثة أبو الزبير عن أربع جابر قال الذبيح إسحاق وذلك مروي أيضا عن علي ابن أبي طالب رقم خمسة رضي الله عنه وعن عبد الله ابن عمر أن الذبيح إصحاق وهو قول عمر رضي الله عنه رقم سبعة من الذي يقول هذا الكلام يا أخوة سبعة من أكابر الصحابة بالإضافة إلى عبد الله بن مسعود آسف بالإضافة إلى العباس ابن عبد المطلب وابنه عبد الله والثوري وابن جريح ما هذا سبعة ومعانا ثلاثة حوالي عشر صحابة كبار في القرطبي بكل بساطة يقولون هو إسحاق فهؤلاء سبع من الصحابة وقال به من التابعين أيضا في القرطبي وقال به من التابعين وغيرهم علقمة والشعبي ومجاهد وسعيد بن جبير وكعب الأحبار وقتادة ومسلوق وعكرمة وعكرمة والقاسم إذن أبي بزة وعطاء ومقاتل وعبد الرحمن ابن الصابط والزهري والسدي وعبد الله ابن أب الهزيل ومالك ابن أنس كلهم قالوا الزبيح إسحاق وعليه الكلام للقرطبي وعليه أهل الكتابين اليهود والنصارى واختاله غير واحد منهم النحاس والطبر وغيرهم وقال سعيد ابن جبير أرى إبراهيم الزبح أريى إبراهيم زبح إسحاق في المنام اسحاق فصار به مسيرة شهر في غداة واحدة إذن هذا الكلام الواضح الذي لا يحتاج إلى تفسير لماذا تحرفونه إذن أليس هذا هو قرآنكم وهذه هي مراجعكم انا أستغل الحقيقة امامي قراءة طويلة جدا للقرطبي قراءة طويلة جدا في نهاية الأرب في ثنون الأدب للنويري صفحة 1335 يذكر نفس القصة بتاعة الشيطان مع ابراهيم وإسحاق وسارة مرة ذهب إلى سارة ومرة ذهب إلى ابراهيم ومرة ذهب إلى إسحاق يعني خلاص وذات القصة وردت أيضا بحروفها في حياة الحيوان الكبرى للدميري صفحة 624 يقول في هذه الجزئية الكلام لمن؟ الكلام للدميري صفحة 624 اختلف العلماء في الزبيحة وهو إسماعيل أو إسحاق عليهم الصلاة والسلام فذهب قوم إلى أنه إسحاق منهم عمر وعالي وابن مسعود والعباس وكعب وقتاتة ومسروق وعكرمة وعطاء والزهري والسدي ما هذا كل هؤلاء صحابة كبر في سراج الملوك للطرشوشي سراج الملوك للطرشوشي صفحة 66 66 يقول كلام خطير يقول وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجبت محبه الله على من اغضب فحلما والذي يضرب بحلمه المثل في هذا بحلمه المثل هذا الباب قصه اسحاق عليه السلام قال له إبراهيم عليه السلام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى؟ قال يا أبتي افعل ما تؤمر به ستجدني إن شاء الله من الصابرين ثم تلال الجبين ويضع الصفات 122 و103 يعني الجزئية التي يحاولون تزويرها علماء المسلمين يسدونها تماما وأمر على حلقه السكين فلم يقل إلا خيرا قال تعالى فبشرناه بغلام حليم الصفات 101 ومن الاخ اخبار يقول إبليس لعنه الله إن الحديد من الرجال لم نيأس منه وإن كان تحيا بدعائه لأنه تأتي عليه ساعة يحتد فيها فنصيب منها ما يريد نفس الكلام مكتوب في نفس المرجع للطرشوشي صفحة 136 نفس الكلام ويورد لنا الصافات أيضا الصورة الشهيره للذبيح اذا يا احبه الرب كان هذه مراجع اسلاميه مستند على عقيله وليس هراء العدد كما ترون ضخم جدا من المراجع التي ذكرت اسحاق والقران يزكي اسحاق والقران يؤكد ان الله مبشر به اسحاق وكما ترون الـ الـ الـ الـ الأدلة ليس دليل او اثنين لا هي كثيرة وكثيرة جدا لا يوجد اسماعيل في القرآن أنا عاوز نص قرآني واحد واحد بس مش عاوز اثنين عايز نص قرآني واحد يقول أن إسماعيل بشر به او اسماعيل هو الزبيح بينما نجد ثلاثة نصوص في القرآن أن الذي بشر به إسحق وأن الذي بشر به هو الذي قدم زبيحة وهذا الكلام على رأس الكل يقف ابن وهو يؤكد هذه الحقيقة الرب يبارك حياتكم أترك الآن المايك للأحباء الأدمنز لي لنسمع مداخلاتكم واستفساراتكم وإضافاتكم وأنا متأكد أنه هناك إضافات كثيرة وإذا كان في أي تعليق لي انا سأرفع يدي يا إخوة يا أدمين أنا مش عارف حاسس ليه التكست واعف هل كلكم بتعرفوا تكتبوا ولا لا هل تستطيعون الكتابة طيب كويس فضلي أختي المحبة شايفك رافع إيدك رافع إيدك فضلي المايك معك ومشي الدور ولو انا حديت اي تعليق حرف عيدي وشارك مع الاحباء رب يبارك حياتكم اشكر ثمامكم اشكر رجوعكم مرة اخرى واشكر حضوركم ومشاركتكم لينا ويعني ثقوا انكم سبب تشجيع لكل الابحاث والمناقشات والى اخره في هذه الروم لكم من قلب يحبكم ويحترمكم كل تقدير ومحبة وسناء واذكرون في صلواتكم المايك معك يا أختي المحبة شكرا لك خالص يا سيد وحيد عن محاضرة والبحث الرائع ربي باركك ويباركت خدمتك وتاتي بسماء سنة وستون وماء شكرا لك خالص وهي محاضرة قيمة ووفرت بالرغم من محاربة الهفر يا شيطان مش هتقدر علينا لانه الاله لما عايز يوصل كلمه هتوصل فما تحاولش يعني ورب يستخدم الاستاذ وحيد يستخدمنا جميعا لمجد اسمه الحين انا رافع ايدي يا استاذ وحيد لانه يعني في تعليق جاريته من واحد مسلم او او حاجه غريبة يعني فحابه نسمع ردك يعني التعليق دي يقول انه في صورة الحجر لما جاي فبشرناه انه بشرك بغلام عليم هنا كان بيقصد انه دفعناك الحق ولما جاي في صورة الصافات وقال بشرناه بغلام حليم هنا بيقصد قال اسماعيل فعلي هو جاي اصحى والحني هو اسماعيل وطبعا انت رديت على رد لكن معلش برضه عشان ياريت تردي على نفس على النقطه دي مره ثانيه مش عارفه فهمت اللي هو وصل لي شكرا استاذ باهي المايك معك يمكن ما اسمها وشو مجاله تفضل ميك شكرا اخت المحبه الرب يبارك حياتك طبعا هو محاوله ميته وفاشله ل يعني عارفه لمله الموضوع محاوله بائسه جدا حليم وعليم اه يبقى في فرق السؤال لماذا لم يذكر اسماعيل بالاسم هذا واحد اتنين اين في القرآن تم التبشير باسماعيل الصفات تتكلم عن ابن تم التبشير به ليس التبشير باسماعيل اذا كانت الصفات تتكلم عن ابن مبشر به والابن المبشر به في الصور التي قرأناها كانت عن إسحاق فكيف نستبعد إسحاق المبشر به بالإسم ثم ندخل إسماعيل الذي لا اسم له ولا بشر به هذا جانب الجانب الثاني التفاسير التي قرأتها الآن العدد الضخم جدا الذي يؤكد أنه إسحاق ثم يعود بنا إلى الصورة التي فيها كلمة عليم الصورة التي فيها كلمة حليم يعودون بها ويقولون أنه إسحاق إذن إذا كان هو اسماعيل لماذا اختلف المسلمون ببساطة إذا كان هو إسماعيل لماذا لا يوجد بشارة بإسماعيل إن كان هو إسماعيل لماذا لم يذكر بالإسم هنا المشكلة خليك من يا أستانه من أنه يشرح صدره او غيره ارفع ايدك وناقش ارفع ايدك وناقش افضل فده تعليق يا اخت المحبه الكارثه انهم يريدون ان يلصقوا فقط اسم اسماعيل ولكن لا مكان له المايك معك يا اخت المباركه اتفضلي طيب شو قلتيه بالوحيد في ونحن هنا مرضى حيه مسمعهاش صوته فعم يوزف ممكن انك انت تسوي لمداخلتك وبعد انت ماشي الدور اذا استاذ وحيد رفع ايده عشان يعلق على اي حد او على اي سؤال في الموضوع ممكن تديه المايت الفضل يا عم يوزف المايت معك شكرا رضي بايتك اشكرك عزيزتي نحن سعداء بسماع حبيبنا وحيد وهو يوضح هذه الامور لكن في التعليق على نفس الموضوع والقرطب في الصافات 102 شئل أبو سعيد الضريع عن الذبيح فأنشد إن الذبيح هديت إسماعيل نطق الكتاب بذاك والتنزيل شرف به خص الإله نبينا وأتى به التفسير والتأويل إن كنت امته فلا ننكر له شرفا به خصته التفضيل لاحب اما الاصمعي قال سالت ابو عمرو بن العلاء عن الذبيح فقال يا اصمعي اين عزب حنك عقلك ومتى كان اسحاق بمكك وانما كان اسماعيل بمكه وهو الذي بنى البيت مع أبيه والمنحر بمكة واحتجوا بأن الله قد أخبر عن إبراه حين فارق قومه فهاجر إلى الشام مع امرأتي شارة وبن أخلوت فقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني أنه دعا فقال رب هب لي من الصالحين فقال الله في سورة مريم إسحاق أربعين فلما أتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب ولأن الله قال وفديناه بذبح عظيم فذكر الفداء في الغلام الحليم لاحظ لأن الله قال وفديناه بذبح عظيم فذكر أن الفداء في الغلام الحليم الذي بشر بإبراه وإنما بشر بإسحاق لأن الله قال وبشرناه بإسحاق وقال هنا بغلام حليم وذلك قبل أن يتزوج هاجر قبل أن يتزوج وقبل أن يولد إسماعيل وليس في القرآن أنه بشر بولد إلا إسحاق احتج من قال إسماعيل لاحظ الاحتجاج وين عن يصير بأن الله وصفه بالصبر دون إسحاق إذن وصف إسماعيل بالصبر دون إسحاق في قوله تعالى في الأنبياء 85 وإسماعيل وإدريسا وهو صبره على الذبح ووصفه بصدق الوعد في قوله في مريم 54 إنه كان صادق الوعد لأنه وعد أباه من نفسه الصبرة على الذبح فوفى به لأن الله قال وبشرناه بإسحاق فكيف, فكيف يأمره بذبح إسحاق وقد وعده أن يكون نبيا وأيضا إن الله قال في هود 71 فبشرنا بإسحاق فكيف يؤمر بذبح إسحاق قبل إنجاز الوعد في يحقوب لاحظ وأيضا ورد في الأخبار تعليق قرن الكبش في الكعبة تجلى على ان ذبيح اسماعيل قال الكبش اللي ذبحه القرن موجود في الكعبة لكن المصيبه بيقول استدل على هذا القول مجاهد قال اشقى لابراهيم لا ننظر لا تنظر اليها فترحمني لكن اجعل وجهي للأرض فأخذ بسكين فأمرها على حلقه فأمرها على حلقه فانقلبت فقال له ما لك قال انقلبت السكين قال اطعني بها طعما وقال الطايفة وجد حلقة نحاسا أو مغشة بنحاس وكان كل كلما أراد قفعا وجد منعا وهذا كله جائز في القدرة الإلهية لكن الغريب نقرأ في ابن كثير يقول كان اسم كبش إبراهيم جرير قال ابن جريعان عبيد بن هميد ذبح الكبشة بالمقام وقال ذبح الكبشة بننا عند المنحر إذن التناقض في أقوالهم واضح لكن المشكلة حين تحصي الأسماء التي ذكرت إسماعيل هي نفس الأسماء لتذكر إسحاق والقائمة بين يدي منهم ابن عباس والشعبي ومجاهد وسعيد وأبن جرير والحسن كلهم مرة يقولون إسحاق ومرة يقولون إسماعيل إذن التناقض في المسلمين وهو عن التواتر والنفاق كله في التواتر نفس الشخص يتواتر عنه قال إسماعيل ونفس الشخص يتواتر عنه قال إسحاق إذن التناقض في المسلمين وليس في الحقيقة ان الذبيح هو إسحاق قطعا معك مايك عزيزي وحيد ببارك حياتك وأنا بعتذر عن إكمال المداخلات آآ لأنه آآ معنا آآ الآن في الغرفة